عليهم غير عليهم ولا آمين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعغة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وكتبنا له في الألواح من كل شيء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 ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء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 ي سَبيل الغّ ياتخذُهُ سَبلَذِكَ ب بأنهُ كَذَّب بآياتنَ وَوكان عن غافنين والذينَ كَذَّبُ بآياتن وَِق إآفرة حدقَ عملهم حِقَت تععملُهمهن يجزَونَ إلاا مَا كان يعملون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 لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا خالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويرفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع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 لِلَّذِينَ بَعْدَهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِيهَا نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لربهم سمع الله لمن خمده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 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عدابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا الذين يتبِعونَ الرسُون النَّذ يلُّ الذي يَجدونَهُ مكتُوب عِدهَهُ الذي يَجدونَهُ مَكتُوبدَهم في التوراتِ والإِجِ يَأموه يَأمروه بالِمعارُوفِ وََننههُ عن الموكَ وَحللّ لَهُ م الطضاتِ وَيحَّ عليهلَ صومهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ملك السماوات والأرض لا ज कर আমল প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশের পিস টিভি বাংলায় ডায়ালগ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 नबीजी मुहम्मद सल्लामी सल्लाहअल्लम जख मानुष मृत्युबरण कर तीन टीतारियाल जर द्वारा उपकार साधित है तीन नेक सन्तान जे तार दुआ कर सही मुस्लिम तंड অধ্যায়ে হাতির সংখ্যা চার হাজার পাঁচ মানবতার জন্য হলাসহ তাম সৃষ্টির জন্য महानल्लाहम्मद सल अल वसल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पान परवर्ती अनुष्ठान पीस टी الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته তামিয়াম্মী মন সামিদ مثنتي عشرة أسباقا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قوله أن اضرب بعصاك الحجر أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنتم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 السماء لما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البخر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما ان الله مهلكهم او معذبهم واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما ان الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا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 قلنا لهم كونوا قردة خاسئين الله اكبر الله اكبر سميع الله لمن حمدا نستعين. اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سورا لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويرجعون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 وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون মানবতার পথ প্রদর্শক আলফর আনুল করিম কি ওসিরাত করেছে মানব জাতির জন্য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 প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা পুনঃ সম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক সলিউশন ও প্রবলেম হ্যাভন ইউ চুজ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 দেখুন অর্ধাঙ্গিনী নাতিত্বাঙ্গিনী প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায় ইসলাম যে করে অধিকারের রক্ষা সততার সমর্থন বিরূপের খন্ডন আমি মোহাম্মদ হাশিম মাদানি অসংখ্য বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ ইসলাম সবার থেকে ভিন্ন কেন জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামের বৈশিষ্ট্য শুধু বাংলায় দেখুন ইসলামের বৈশিষ্ট্য প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়